وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال السادس والثلاثين بعد المئة وهو هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله والسؤال الذي بعده كذلك في نفس المسألة وهو ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونود انت لكم الجنه اورستموها بما كنتم تعملون فهذان السؤالان يتعلقان بمساله واحده وهي مساله وان كانت فرعيه في العقائد الا انها مساله مهمه و هي مسألة إيمانية كذلك عظيمة فضلا عن أنها مسألة اعتقادية وذلك لأن هذه المسألة من جهة الاعتقاد ترد على طائفة من يعني أهل البدع ومن جهة المعاني الإيمانية كذلك ترد على هذه الطائفة من أهل البدع وتبشر المؤمنين هل يدخل الجنة أو ينجو هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله قال في الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وعملوا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل وفي رواية سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لن يدخل فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله فإنه لن يدخل الجنة أحد عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي برحمة واعلموا واعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل هذه المسألة كما ذكرنا العظيمة تتعلق بمسألة اعتقادية من فروع العقائد نعم وتتعلق كذلك بمسألة إيمانية وكما أشرنا فإنها ترد على طائفة من أهل البدع وهم الذين زعموا أن الإنسان خالق فعله خالق فعله أي هذا لازم يعني ما قالوا في مسألة القدر في مسألة القدر فالقدرية الذين نفوا قدرة الله عز وجل في اعمال وافعال الإنسان يثبتونها للمخلوق ويقولون أنه هو خالق هذا الفعل أي الشر ولوازم ذلك كما ذكرنا قبل ذلك في الكلام في العقيدة الطحوية من فساد في الاعتقاد في باب القدر في هذه الجهة وهي أن عمل الإنسان منه شيء من خلقه هو وليس من خلق الله وهذه المسألة في الحقيقة التي بين أيدينا ترد عليهم من جهة وهي أن الأعمال وكما هو في اعتقاد أهل السنة كلها من خلق الله عز وجل كلها من خلق الله عز وجل أعمال الخير واعمال الشر وعلى التفصيل الذي ذكرناه في باب القدر وسياتي بعد السؤال هذا مبشرة الكلام عن القدر أيضا هنا في هذا الكتاب إلا أنها باعتبار آخر ترد عليهم من جهد أن الإنسان وإن كان العمل عمله والفعل فعله إلا أنه مع ذلك دخوله الجنة هذا بفضل الله ورحمته وأن عمل هذا الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة فإنه لا يوازي شيئا من نعم الله عز وجل عليه ولذلك هذا هو الجواب في هذه الجملة باختصار وهو لماذا ليس العمل هو الذي يدخل الإنسان الجنة وحده بل الإنسان يدخل برحمة الله عز وجل باختصار لأن الإنسان مهما عمل فانه لو صام النهار عمره وقام الليلة عمره وعمل من الأعمال ما عمل عمره كله وقضى لحظات عمره في طاعات وأعمال صالحة هذا لا يساوي نعمة من نعم الله عز وجل من نعم الله عز وجل ثم كذلك الجزاء يوم القيامة وهو الجنة مهما عمل الإنسان فإن ما يعطيه الله عز وجل من جزاء أعظم من عمله يعني الجنة أعظم من عمل الإنسان بمعنى أن الإنسان مهما أكثر من العمل فإنه لا يكون موفياً لبعض نعم الله عز وجل عليه كالنعم المعنوية والنعم الحسية فلو نظرنا مثلا في نعمة حسية كنعمه البصر كنعمه الفهم والعقل وغير ذلك ولو نظرنا إلى النعم المعنوية الكثيرة الإيمان الإسلام الهداية العلم وغير ذلك لوجدنا أن الإنسان مهما عمل ما وفى الله عز وجل يعني شكرا ما وفاه شكرا على ما اسدى الله لعباده من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولذلك إذا دخل الإنسان الجنة دخلها به برحمه الله تعالى برحمه الله تعالى وهب أن انسانا طلب منه عشر أمور مثلا في حال الحياة الدنيا قيل له إذا أتيت مثلا بعشر أمور تستحق الجائزة الفلاني فأتى بواحده أتى بواحدة فأعطي العشر أو أعطي جائزة العشر هل هذا الإنسان يجرؤ ويقول انما أعطيت هذا بعملي لماذا لأنه ما اتى بما يجب عليه ولما أعطي أعطي أكثر مما هو يستحق ولذلك ليس عمله هو الذي أدخله ولا الذي نال به هذا الجزاء إنما هو إكرام طلب منه عشرة أعمال فقدم واحدا أو عملا واحدا فقوفئ على العشرة فهذا من إكرام المكافئ ولا يجرؤ كما نكرر العامل لعمل واحد لعمل واحد أن يجترئ ويقول أنا دخلت بفضلي ما أديت أنا نلت هذا الجزاء بفضل ما اديت لا تعال انت ماذا اديت اصلا أنت اديت شيئا يسيرا لا يوازي هذه المكافأة ولذلك إذا قيل أن المكافئ إنما فعل ذلك اكراما منه هل يعترض أحد هل لعاقل أن يقول ليس هذا صحيح لا بل بعمل ولذلك هذا العبد الذي يأتي يوم القيامة عندما يحاسب على عمله فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة برحمته فيقول لا بل بعمل نعوذ بالله من هذا الغباء فيقول بل برحمته فيقول بل والله يا رب بعملي، فيأمر الله عز وجل أن يختم على فمه وتنطق أعضاؤه ماذا عملت فيجد أنه ما عمل شيئا أنه ما عمل شيئا ولذلك فالإنسان وإن كان عمل لكن العمل الذي اداه مهما كان عظيما لا يكافئ أو لا يساوي ما أعطيه ولذلك هنا يقال أنه أعطي برحمه الله وكرمه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قاربوا وسددوا يعني التمسوا سبل الخير واسلكوها وهو السداد أن يسلك الإنسان طريق الخير والمقاربه ألا يشز وألا يخالف الحق بشزوز وابتعاد فيقارب الحق ويقترب منه ويسدد ويسير على الاستقامه واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله انتم مامورون بالتسديد والمقاربه واعلموا انه اذا دخلتم الجنه هذا بفضل الله عز وجل ليس بعملكم قالوا يا رسول الله ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان مهما عمل كما ذكرنا من أعمال صالحة لا يساوي هذا نعم الله عز وجل عليه لا يساوي ما أعطي لا يساوي ما أعطي ولذلك هذا العطاء يسمى رحمة من المعطي وفضه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل والا لو عومل الانسان منا بالعدل لهلك نحن لو عوملنا بالعدل لو عاملنا الله بالعدل لهلكنا كم من الذنوب والخطايا وكم من انتهاك للحرمات والتقصير في جنب الله عز وجل نرتكب ليل نهار ولذلك لما كان الإيمان في قلب العبد المسلم استجلب ذلك عليه رحمة الله تعالى، فرضي الله عن عز وجل منه باليسير من العمل، ولذلك من أسماء الله تعالى الشكور، من أسماء الله تعالى الشكور، وهو الذي يكافئ على اليسير بالكثير، ولذلك هذا من مقتضيات اسمه سبحانه وتعالى الشكور وصفته سبحانه وتعالى أنه شكور أنت مهما عملت فعملك هذا لا يساوي المكافأة لا يساوي الجزاء الذي يجازيك الله عز وجل به إذا أدخلك الجنة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل وفي رواية قال سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله لن يدخلك الجنة عملك وحده لماذا؟ لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمه الله وفضله لأن هذا العمل كما نكرر لا يساوي شيئا مما يعطيك الله عز وجل وكما ضربنا المثال ونكرره هذا الذي قيل له أنت مطلوب منك أن تعمل عشر أعمال فعمل واحدا فكوف على عمل العشر فهل هذا يجرؤ أن يقول إنما نلت أجر العشر بعملي هل يجرؤ؟ لا يستطيع ولا يدرؤ ولو قال ذلك لكان كذبا ولو قال ذلك لكان كذبا ولذلك فإن الله عز وجل من عظيم رحمته وعظيم فضله لأنه الشكور قبل منك اليسير واعطاك الكثير فالحمد لله على نعمه العظيمة وقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمه واعلموا أن أحب, الأعمال أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل هذه فإذا أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الكلام واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقله اعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام يوحى إليه به صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن يوحى إليه به ولذلك تجد شبها كبيرا بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كلام الله سبحانه وتعالى أي شبها في ما يأمر به وينهى عنه ويرشد إليه نفس المنهج تجده في السنة القرآن إذا وجدت موضعا بعد موضع اعلم أن له اتصال به أن له اتصال ما يوجد في القرآن آية بعد آية إلا ولها صلة بالتي قبلها حتى ولو انتقل السياق من موضع كلام إلى موضع آخر لابد من مناسبة لابد من مناسبه. فعلى سبيل المثال مثلا تفتتح مثلا يعني صدور الآيات أو صدور الصور في القرآن ربما ببعض الآيات التي تتكلم عن التوحيد ونحو ذلك ثم تشرع الآيات في ذكر قصة نبي مثلا فتظن ربما أنت أن هذا انتقال عارض لا ليس في القرآن آية إلا ولها مناسبة بالتي قبلها ولا موضع إلا وله مناسبة بالذي قبله. فعلى سبيل المثال مثلا في سورة آل عمران تنزل الآيات في أول السورة تذكر آيات التوحيد والدعوة إلى التوحيد ثم تشرع الآيات في الكلام عن بعض المعاني المتعلقة بالمسيح عليه السلام وولادته ونشأته ونحو ذلك ثم الآيات تتكلم عن الجنة والنار وكذا تربط بين كل موضع من المواضع تجد اتصال ومناسبة وهكذا القرآن كذلك الصنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول في هذا الحديث سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة خلاص سياق الكلام في المساله هذه كانه انتهى طيب وبالفعل انتهى ثم قال واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل ما مناسبه ذلك الجواب الا يا فاطمه رحمه الله ان يستمر في العمل ولو كان قليل ويحفظه عليه جزء من الجواب هو المطلوب القنوط لا مش محل المناسب لماذا دا الحديث محل رجاء الجزء الأخير لا هو الجزء الأخير هو الإجابة وهو وإن كنت ستدخل برحمه الله إلا أنه لا ينبغي لك أن تتوقف عن العمل لا بل اعمل لأنه قد يقول قائل وهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة احد أحد بعمله فماذا يفعل يقول خلاص نعتمد على الرحمة كما فعلت المرجئة نعتمد على الرحمة ويتوقف عن العمل فيختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وكلامه بتنبيه مهم جدا وهو واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل يا إذن هذا أو هذه دعوة وهذا إرشاد إلى الاكثار من العمل مع أنه يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله فهو يرشد إلى كثرة العمل بالتنبيه على أن أحب الأعمال إلى الله المداوم عليها حتى وإن قل فما بالك لو كثر لو كان دائما قليلا الله يحبه فما بالك لو كان دائما كثيرا ولذلك فهذا فيه تنبيه على أهمية العمل أهمية العمل وإن كنت ستدخل برحمه الله بإذن الله تعالى لكن لو أنهم تنع إنسان عن العمل تعرض للنار تعرض للعذاب لماذا؟ لأن العمل سبب في استجلاب الرحمة سبب في استجلاب الرحمة هب إنجاز المثال هب أن لك وهب أن رجلا عظيما أمرك أن تعمل عملا فشرعت تعمل ولكنك تفعل وتعجز تفعل وتعجز وهو يراك كذلك ما تظن بهذا الكريم عندما يكافئك ما تظن به سيعطيك الأجل وسيكافئك ولن يبخل أن يعطيك لماذا؟ لانه يراك تعمل وتحاول العمل حتى وان كنت تعجز لكن تحاول اما لو قال لك اعمل فقلت له فقلت انت هو كريم وانا لن اعمل لانه كريم ايرضى عنك واذا مر بك وانت كذلك والعاملون يحاولون غيرك هيرضى عنك ام سيغضب عليك سيغضب عليك قط ويوم القيامه يقول لك الم امرك بكذا ألم أمرك بكذا؟ ألم أمرك بكذا؟ ولذلك اعمل وإن كنت ستدخل برحمه الله لكن العمل سبب في استجلاب هذه الرحمة انه ينظر إليك فيراك تعمل وتحاول العمل وتجتهد فيه فتزداد رحماته سبحانه وتعالى بك إن رحمة الله قريب من المحسنين أم من الممتنعين عن العمل؟ التاركين له من المحسنين والمحسن هو الذي يعمل ويجتهد في العمل ثم قال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونود أنت تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون لبما تعرض شبه لبعض الناس من خلال هذه الآية وهي كيف أننا سندخل الجنة برحمه الله ليس بعملنا والله يقول بما كنتم تعملون وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام, الخالية عملتم في الأيام الخالية فهل هناك تعارض لا تعارض ولذلك قال لا منافاه بينهما بحمد الله فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية الباء المثبتة اللي هي بما الباء في, في كلمة, في في في كلمة بما أي بعملكم بما كنتم تعملون أي بعملكم فهذه الباء المثبتة هنا باء سببية فقط باء سببية فقط قال لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها الأعمال الصالحة سبب لكن ليست هي السبب في دخولك الجنة إنما هي سبب ليست هي السبب إنما هي سبب وليست كل السبب الذي تدخل به الجنة إنما تدخل الجنة برحمه الله عز وجل بسبب أنك كنت تعمل وتحاول العمل فهو عند ذلك سبحانه وتعالى يرحمك بذلك ويعطيك الكثير على هذا العمل اليسير ولذلك يقول إذ المسبب وجوده بوجود سببه لابد المسبب وجوده بوجود السبب الله أمرنا أن نعمل لندخل الجنة أمرنا أن نعمل لندخل الجنة ورضي منا باليسير من العمل وعند ذلك سيكون هذا اليسير هو السبب في دخولك الجن اما ان تترك فليس هناك عمل إذا ليس هناك سبب إذا ليس هناك سبب قال كما ان الحرث سبب في وجود الزرع هو الحرث هو الزرع الحرث هو عمليه الزرع كلها هو بس حرث ولا الحرث سبب في وجود الزرع سبب في وجود الزرع عباره عن ارض وبذر وماء وحرث مش كده فهذا سبب ليس هو كل الأمر, الأمر والوطء سبب في وجود الولد ونحو ذلك بما لا يوجد إلا بوجود سببه مثل هذه الأشياء الوطء سبب لوجود الولد ولا الوطء هو الولد نفسه الوطء سبب لوجود الولد فالعمل سبب لدخول الجنة فإذا رآك الله تعمل أدخلك الجنة وأعطاك الكثير برحمته سبحانه وتعالى لا بعملك لا بعملك زي مسألة الوطء والولد مش الوطء هو الولد؟ الوطء سبب لوجود الولد وليس هو الولد فالجنة فالعمل سبب لوجودك في الجنة وليس هو الذي أدى بك إلى هذه الجنة. قال والمنفي في الحديث هو باء الثمانية. يبقى الباء سببية فقط. ليست باء ثمانية. مش هذا مقابل هذا. يعني ليس عملك مقابل الجنة. لا. عملك لا يوازي نعمة من نعم الله في في حال الحياة الدنيا. فما بالك بالجنه وما عبد الله عز وجل لك فيها من الخلود والنعيم نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الجنه قال فان العبد لو عمر, عمر الدنيا اي لو بقي في الدنيا يعني عمرها كله وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة النعم اللي في الدنيا بس إنك مهما عملت من أعمال لا يوازي عشر معشار هذه النعمة من نعم الدنيا انجز هذا التعبير لو أنك أردت أن تشتري عينين هل ستجد في الدنيا؟ لم تجد لن تجد في الدنيا أحد إن, جاء إن, إن صح أن يكون هذا يصلح طبيا أن ينتقل عين واحد لعين واحد هل ستجد إنسان يقول لك خد عيني لا يقول لك ما في كلا وفي كذا أنا أضرب لك مثالا على العين خصوصا لأنها من أعظم نعم الله على الإنسان مثلا السمع مثلا البصر الشم المذاق وغير ذلك ولو سألنا بأهل الطب والكونيات لوجدنا ألوانا من نعم الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي أنفسكم أفلا توصون فما بلق بالنعم المحيطة بك الملحقة عليك من ولد وزوجه ومال ودنيا معتدله بأحوالها تعيش فيها وكذا وكذا وكذا من نعم الله تعالى كل هذه النعم هل عملك هذا يساوي عشر معشرها لا لا يساوي لا يسوي تؤدي إنما تؤدي بعض الصلوات بعض الزكوات تحج مرة في العام مرة في عمرك نحو ذلك ومن عظيم رحمة الله أنه يدخلك الجنة بمثل هذه الأعمال اليسيره لا إله إلا الله انظر إلى حالنا وتقصيرنا وعظيم جحودنا لنعمة الله علينا الواحد منا لو أعد يحسب كم من الوقت يقضيه في الأعمال الصالحة والطاعات تجد أكثر وقت الإنسان منا يقضي في المباحات دعك من أهل المعاصي لحنا نخلي نفسنا ناس مقتصدين ونعملش معاصي أكثر أوقاتنا تقضى في ماذا؟ في المباحات نايم على الأقل لتمن عشر ساعات وبزداد في اليومين دول البرد تلاقي الناس مش عايزة تقوم من النوم نايم عشر ساعات طال حاجه وبيأكل مش عارف ايه وبيفعل كذا من المباحات كم وكذا وكذا انظر إلى كم التعبد الذي فيه كلفة إلى حد ما تجد يسير في حل الحياة ولذلك هذا يدل على عظيم نعم رحمة الله تعالى وعلى عظيم فضل الله عز وجل علينا اذ أنه يعطي على هذا اليسير الكسير نعم ظاهره وباطنه ثم كذلك في الآخرة جنة الخلود نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة قال فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر مع... كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين وهذا من فضل الله عز وجل ولذلك اسال ربك سبحانه وتعالى الرحمة فإن الله إذا رحمك أدخلك الجنة وغفر لك ذنبك وأعطاك على يسيرك الكثير فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم